بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا فجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضلا فهدى ووجدك عاما لَن سأغنى فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمة ربك فحد